بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ا ل ص ل ا ة والسلام على نبينا محمد وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه ومن تبعهم ب إ ح س ا ن إ ل ى يوم الدين أ م ا بعد نستعين الله سبحانه وتعالى في شرح هذا المتن وشرحنا له في غضون هذه ا ل أ ي ا م شرح ليس موسعا و إ ن م ا المقصود منه أ ن يحيط طالب العلم بهذا العلم الجليل الذي يستفاد منه في فهم كلام الله وفي فهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك يفيده فيما يجري على لسانه من حديث بحيث يكون حديثا لغويا سليما صحيحا قال الماتن رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع يقصد بالكلام الكلام عند أ ه ل النحو وقوله اللفظ يخرج ا ل إ ش ا ر ة ويخرج ا ل ك ت ا ب ة ف ا ل ك ت ا ب ة و ا ل إ ش ا ر ة لا تعدان كلاما عند ا ل ن ح ا ة المركب أ ي مركب من كلمتين ف أ ك ث ر مثل قام زيد هذا كلام عند النحاه او مركب من كلمتين إ ح د ا ه م ا دخلت ضمن ا ل أ خ ر ى م ق د ر ة مثل قم يعني قم أ ن ت قم متضمن ا ل ك ل م ة ا ل ث ا ن ي ة قم يعني أ ن ت لكن لو قال قام هذا لا يعد كلاما عند ا ل ن ح ا ة ل أ ن ه ليس مركبا من كلمتين لا لفظا مثل قام زيد و لا تقديرا مثل قم المفيد لو كان الكلام من كلمتين أ و أ ك ث ر و ليس مفيدا ف إ ن ه لا يعد كلاما كما لو قلت إ ن جاء زيد هنا مركب من ثلاث كلمات لكنه غير مفيد ومن ثم ف إ ن ه لا يعد كلاما عند ا ل ن ح ا ة بالوضع يعني لا بد حتى يكون كلاما عند ا ل ن ح ا ة لا بد أ ن يكون على وفق ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة فقد ت ص ت ر منا الفاظ م ف ي د ة و مركبه من كلمتين ف أ ك ث ر لكنها ليست على أ س س القواعد ا ل ع ر ب ي ة و من ثم لا تعد كلاما مثل لو قال ا ل إ ن س ا ن لشخص آ خ ر وهي د ا ر ج ة ما نيب جايب ما نيب جايب هذه لا تعد كلاما عند النوحه لما مع أ ن ه ا أ ك ث ر من كلمتين مع أ ن ه ا م ف ي د ة لما ل أ ن ه ا ليست على قواعد ا ل ل غ ة الشاحنه ة أ ي أ ي ن ه م ا ا ي و أ ق س ا م ه ث ل ا ث ة ا ل ك ل ا م ي ن ق س م إلى ث ل ا ث ة أ ق س ا م حسب تتبع و ا س ت ق ر ا ء ن ط ق ا ل ع اين هذا اين ه ل ا ث ة يعني ليس هناك دليل لا من كتاب الله و لا من س ن ة رسول الله صلى الله عليه و سلم أ ن الكلام ث ل ا ث ة أ ق س ا م إ ن م ا هو حسب تتبع العلماء لكلام العرب اسم و فعل و حرف جاء لمعنى إ ذ ن أ ق س ا م الكلام ث ل ا ث ة اسم فعل حرف جاء لمعنى لا بد أ ن يكون هذا الحرف له معنى في ا ل ل غ ة مثل في النبي صلى الله عليه و سلم ماذا قال دخلت ا م ر أ ة النار في هره ما معنى في هره بسبب هره إ ذ ن لما كان هذا الحرف متضمنا لمعنى يعد نوعا من أ ن و ا ع الكلام لكن لو قلت ط ا ط ا هذا ك ل م ة ط طا... او أ حرف ط ا هل يعد <تصفيق> كلاما أ و نوع ا من أ ن و ا ع الكلام عندها ا ل ل غ ة لا يعد لما ل أ ن ه لم ي أ ت ي بمعنى لم يتضمن معنى طيب لما ذكر المؤلف رحمه الله أ ق س ا م الكلام كم أ ق س ا م الكلام ث ل ا ث ة ما هي اسم وفعل وحرف هنا لا بد أ ن نعرف هذه ا ل ك ل م ة هل هي اسم هل هي فعل هل هي حرف كيف نعرف قال الماتر رحمه الله فالاسم يعرف ب ا ل خ ف يعني بالجر والتنوين ودخول ا ل أ ل ف واللام هكذا يعرف الاسم إ ذ ا أ ر د ت أ ن تعرف هل هذه ا ل ك ل م ة اسم ها ف أ د خ ل عليها هذه ا ل أ ش ي ا ء بالخفض مثل في الدار زيد في حرف ج ر إ ذ ا الدار ماذا نقول اسم لما ل أ ن ه ا م خ ف و ض ة ل أ ن ه ا م ج ر و ر ة وكذلك فيها نوع آ خ ر دخول ا ل أ ل ف واللام دخول ا ل أ ل ف واللام والتنوين زيد منوم زيد عمرو خالد فهد إ ذ ن قام هل يصح ان ق و ل فيه قام إ ذ ن قام ر ي س ت اسم هل يصح أ ن اقول القام لا يصح إ ذ ن قام ر ي س ت اسم هل أ ص ح أ ن أ ق و ل قام لا يصح إ ذ ن قام ليس اسم إ ذ ن نعرف الاسم إ م ا بالخفض أ و التنوين و دخول ا ل أ ل ف ولا لا لكن ل ت أ خ ذ ق ا ع د ة أ ن التنوين و دخول ا ل أ ل ف و ا ل ن ا م لا يجتمعان لا يصح أ ن تقول الدار التنوين وال لا يجتمعان أ ب د ا في أ ي ك ل م ة إ م ا هذه و إ م ا هذه لما قال من علامات الاسم الخفض ذكر حروف الخفض قال وهي من وهي من في ف ا ئ د ة قال من بكسر الميل في ك ل م ة من بفتح الميل إ ذ ا أ ت ت ك من بكسر الميل فهي حرف إ ذ ا أ ت ت ك من بفتح الميل ف أ ع ل م أ ن ه ا اسم فاعلم أ ن ه ا اسم, إسم. طيب. طيب قول الله تعالى سبحان ه <تصفيق> الذي أ س ر ى بعبده ليلا من المسجد من حرف جر المسجد اسم مجروء إ ذ ن المسجد اسم أ و ليس ا ا س م اسم لدخول دخول حرف الجر و كذلك وجود الالف والله, والله. جميل و إ ل ى من المسجد الحرام إ ل ى المسجد ا ل أ ق ص ى المسجد ا ل أ ق ص ى مسجد اسم م ج و ر ب إ ل ى طيب عن لتركبن ا طبقا ا عن طبق ا طبق ا هل فيه ا ل أ ل ف والنام لا إ ذ ن هو اسم أ و سوى ذلك اسم لما لدخول حرف الجر عليه وكذلك فيه اي نعم التنوين عن طبق ا عن طبق ا على صعدت على السلم السلم اسم مجرور ب ع في مثال مر ة معنا في في الدار زيد او دخلت ا م ر أ ة انا في ه ر ة رب ا رب اخ ن لم تلده امك اخ اسم ماجور في رب ا و ع ل ا م ة جري ا ل ك س ر ة طيب والباء كتبت بالقلم القلم اسم مجرور بالباء الكاف هند كالقمر القمر اسم مجور بالكاف طي واللام اللام تختلف عن إ ل ه مثال على اللام ها ها حضرت القلم لي ها غير القلم لزيد ي القلم بزيد زيد اسم مجروء باللام ففرق بين اللام و إ ل ى طيب ثم قال المات ا ل ر ح ي م والله مبينا أ ن هناك أ ش ي ا ء تخفض غير حروف الخفض وهي حروف القسم وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء ولا يقسم الا بالله إ ذ ن جميع أ م ث ل ت ن ا يذكر فيها اسم الله سبحانه وتعالى أ و ص ف ة من صفاته بال حرف م الواو والله ت ت ر ك ب الله اسم مجرور ما الذي جره واو القسم و ع ز ة الله وعزه الله عزه اسم مجرور ما الذي جره أ و ما الذي خفضه وهو القسم الخفض والجر هي ع ب ا ر ة عن أ ن هذا الاسم قد تغير آ خ ر ه بالكسر إ ذ ا قلنا بالخفض على ل غ ة الكوفيين إ ذ ا قلنا الجر على ل غ ة البصريين طيب الباء بالله إ ن الشرك لظلم عظيم الله يسمى جو بباء الخف بباء القصد و التا ء و تالله فالله لاكيدن أ ص ن ا م ه الله اسم مجرور أ و اسم مخفوط خلنا على ل غ ة الكوفيين على ل غ ة الماتم اسم مخفوط ما الذي خفضه كالقسم انتهينا من الاسم ب د أ المؤلف يذكر رحمه الله الفعل القسم ا ل أ و ل من أ ق س ا م الكلام ما هو الاسم انتهينا منه القسم الثاني الفعل قال رحمه الله والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التانيث الساكن طيب يعرف بقد عندنا في ا ل أ ف ع ا ل ث ل ا ث ة ماضي ومضارع وامر هنا لم يتعرض لهذه ا ل أ ن و ا ع لم يقل ماض ي ولم يقل أ م ر ا ولم يقل مضارعا ط ذ ن هذه ا ل أ ن و ا ع ننظر تدخل على أ ي افعال قد إ ذ ا ر أ ي ت ك ل م ة قد سبقتها قد فهي فعل قد قام زيد إ ذ ن قام فعل فعل, فعل ماضي قد يقوم زيد إ ذ ن يقوم فعل مضارع إ ذ ن قد تدخل على أ ي الفعلين الماضي والمضارع لا يصح أ ن أ ق و ل ق د ق م لا ينفع هل يصح أ ن أ ق و ل قد زيد ق ا م لا ي ن ف ع ل أ ن زيد اسم وقم ق د قم قم, قم قم فعل, فعل. أ م ر إ ذ ن قد, قد تختص بالفعلين الماضي, الماضي والمضارب والسين س أ ق و م أ ن ا في المثال الان ما ج م ل البدايه طيب سيقوم زيد يقوم فعل مضارع فعل مضارع من يعطيني مثال على الماضي لا أ ر ي د ه فعلا ماضيا قام قام, قام زيد ايصح ان نقول سقام زيد لا يمكن نريد فعل أ م ر قم ايصح ان نقول سقم زيد لا يمكن إ ذ ن السين مختصه بالفعل المضارع سوف سوف يذهب زيد يذهب فعل مضارع إ ذ ن إ ذ ا دخلت السين إ ذ ا دخلت سوف على الفعل فالمقصود منها أ ي فعل المضارع أ ي ص ح أ نقول أ ذهب فعل ماضي سذهب فعل الامر اذهب, اذهب. أ ل يصح ان اقول سذهب لا يمكن اذن السير وسوف تختصان بالفعل المبارك وتاء التانيث ك ة تأت ن الساكنه قام تاء التانيث الساكنه, تأ الساكنة. قامت قامت أ م ا لو كانت م ت ح ر ك ة هذه ا م ر أ ة هذه التائهه م ت ح ر ك ة حتى هذه متحركه وأصل من اصل ا ل ك ل م ة إ ذ ن يقوم تدخل عليها ت ا ئ ا ل ت ن ي ذ ا ل س ا ك ن ة لا يمكن فعل ا ل أ م ر تدخل عليه ت ا ئ ا ل ت ن ي ذ ا ل س ا ك ن ة لا إ ذ ن ت ا ئ ا ل ت ن ي ذ ا ل س ا ك ن ة مختصه بالفعل الماضي إ ذ ن لو مرت ب كلمه و ا س ت ر ب ت في أ م ر ه ا أ ه ي اسم أ م فعل ماضي أ م فعل مضارع أ م فعل أ م ر ماذا أ ص ن ع احيط بهذه العلامات كلها احيط بهذه العلامات كلها ثم انظر أ د خ ل أدخل عليها ع ل ا م ة انظر ما هي ا ل ع ل ا م ة التي تصلح لها قال والحرف ما لا يصلح ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل يعني ما لا يقبل تلك العلامات فهو حرف ما هي العلامات التي مرت بنا في الاسم لا العلامات التي ع... مرت معنا في الاسم الخفض والتنوين و ا ل ت ن و ي و... ن ودخول أ ل ف واللام لا نتركها لا نريد التوسع و حروف ا ل ق ص ر طيب من علامات الفعل قد و سوف و السين و ت ا ء ا ل ت ا ن ي ة الساكنه هذه العلامات إ ذ ا لم تقبلها هذه ا ل ك ل م ة فتسمى حرفه ولذلك ماذا قال والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل يعني ما لا يمكن أ ن تدخل عليه تلك العلامات ا ل س ا ب ق ة فيعد و ا حرف لكن يشترط في ا ل ح ر ف ماذا أ ن يكون جاء ل م ع ن ى ثم قال رحمه الله باب ا ل إ ع ر ا ب باب ا ل إ ع ر ا ب ا ل إ ع ر ا ب يختلف عن البناء اذا ق ل هذا مبني فالمقصود من المبني أ ن ه لا يتحرك مهما وضعته في أ و ل الكلام أ و في وسطه أ و في آ خ ر ه هو هو مثل الميت لا حراك به هذا هو المبني أ م ا المعرب لا يختلف أ و ا خ ر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 ها مرفوع ل أ ن العامل الذي دخل عليه جاء、طيب. عامل آ خ ر يغيره انظروا إ ل ى الدال في زيد كيف تغيرت ر أ ي ت زيدا مررت بزيد تغيرت ا ل ع ل ا م ة بما لتغير العوامل ا ل د ا خ ل ة ا ل ق ا ع د ة في ا ل أ س م ا ء أ ن ه ا م ع ر ض ة إ ل ا أ ش ي ا ء س ت أ ت ي معنا و س أ و ض ح ه ا إ ن شاء الله ق ا ع د ة ا ل أ ص ل في ا ل أ س م ا ء ا ل إ ع ر ا ب و ا ل أ ص ل في الحروف البناء مطلقا أ ي حرف يمر بك مبني و ا ل أ ص ل في الفعل الماضي مبني مطلق وكذلك فعل ا ل أ م ر أ م ا الفعل المضارع ف ا ل أ ص ل فيه ا ل إ ع ر ا ب إ ذ ا عندنا نوعان ا ل أ ص ل فيهما ا ل إ ع ر ا ب الاسم والفعل المضارع وعندنا اثنان ا ل أ ص ل فيهما وعندنا اثنان وعندنا ثلاث أ ش ي ا ء ها هي للبناء فعل الماضي فعل ا ل أ م ر والحروف طيب ممتاز قال لاختلاف العوامل ا ل د ا خ ل ة عليها لفظا أ و تقديرا هنا لفظا ا ل ح ر ك ة ملفور بها جاء زيد ض م ر أ ي ت زيدا نص مررت بزيد خف ب ا ل ك س ر ة أ و تقدير المقصود من التقدير هو الحروف ا ل م ع ت ل ة الحروف ا ل م ع ت ل ة كم عدد حروف الهجره ثمانيه وعشرون حقا كلها ص ح ي ح ة ما عدا ث ل ا ث ة الواو و ا ل أ ل ف و ا ل ي ا هذه تسمى م ع ت ل ة مثل جاء موسى ر أ ي ت موسى مررت في موسى ا ل ح ر ك ة مقدره لكن تقول جاء موسى مرفوع ب ا ل ض م ة المقدر ر أ ي ت موسى منصوب بالفتحه ا ل م ق د ر ة مررت بموسى موسى اسم مجرور مخفوظ بالباء و ع ل ا م ة جره ا ل ك س ر ة ا ل م ق د ر ة واضح طيب طيب الياء إ ذ ا أ ت ت ك ا ل أ ل ف في الاسم جاء موسى موسى فاعل مرفوع ع ل ا م ه رفعه ا ل ض م ة ا ل م ق د ر ة منع من ظهورها التعذر انظروا ا ل أ ل ف ماذا نقول التعذر أ م ا الياء فنقول الثقل منع من ظهورها الثقل يعني يمكن أ ن ننطق بها لكن ب ص ع و ب ة لكن اهل ا ل ل غ ة لا يرتضون بهذا أ ن ننطق بها جاء القاضي القاضي فاعل مرفوض و ع ل ا م ة ر ف ع ا ل ض م ا ل م ق د ر ة منع من ظهورها الثقه مررت بالقاضي لم أ ق ل بالقاضي خ ط أ لو قلت مررت بالقاضي خ ط أ عندها ا ل ل غ ة القاضي اسم مخفوض بالباء و ع ل ا م ة خفضه الكسل ا ل م ق د ر ة منع من ظهورها الثقه ط إ ل ا في ح ا ل ة النصب تظهر ر أ ي ت ا ل ق ا ض ي ة طيب اذن الفرق بين المعتل بالالف والمعتل بالياء ان المعتل بالالف منع من ظهور ا ل ح ر ك ة التعذر ولا يمكن ان تظهر ا ل ح ر ك ة لا في رفع ولا في نصب ولا في خفق لكن المعتل بالياء منع من ظهور ا ل ح ر ك ة الثقل ولا يمكن ان تظهر ا ل ح ر ك ة الا في ح ا ل ة و ا ح د ة وهي ح ا ل ة النص ر أ ي ت القاضيه المعتل بالواو ي أ ت ي في ا ل أ ف ع ا ل تقول يدعو فعل مضارع مرفوض و أ ل ا م ة ر ف ع ا ل ض م ا ل م ق د ر ة طيب إ ل ا في ح ا ل ة النصر لن يدعو ظهرت ا ل ح ر ك ة لن, لن يدعو لماذا لم ن أ ت ي بالخفض ل أ ن ا ل أ ف ع ا ل لا تخفض ا ل أ ف ع ا ل ما يمكن ي أ ت ي فيها جر إ ذ ن ما الذي يفرق المعتل بالواو عن السابقين أ ن المعتل بالواو يكون في ا ل أ ف ع ا ل ولا تكون ف ي حاله ت خف تكون ت في ح ا ل ة رفع نعم يدعو. يدعو تكون في ح ا ل ة نصب نعم. نعم لن يدعوه يدعو. عيسى, عيسى. معرب ولا مبني م ع ر ف لكن ا ل ح ر ك ة م ق د ر ة و أ ق س ا م ه أ ي أ ق س ا م الاعراب أ ر ب ع ة رفع و نصب وخفض وجزم ف ل ل أ س م ا ء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها و ل ل أ ف ع ا ل من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها خ ل ا ص ة هذا القول خ ل ا ص ة هذا القول أ ن الفعل لا يخفض خ ل ا ص ة القول أ ن الاسم لا يجزم لا يمكن أ ن ت أ ت ي باسم مجزم ولا يمكن أ ن ت أ ت ي بفعل مخفوق إ ذ ن العلامات ا ل أ خ ر ى تكون في ب ق ي ة ا ل أ ن و ا ع طيب لما لم ا لم أ ق ل الحرف ها هي انه مبني ونحن نتكلم عن ماذا عن المعرض إ ذ ن الفعل لا يخفض أ ب د ا الاسم لا يخفض الاسم لا يلزم أ ب د ا الحرف مبني لا ع ل ا ق ة لنا به فيما بعد في شيء يتعلق ب بل... ن ا لا حاله النصب ر أ ي ت ا ل ق ا ض ي ة ا ل ق ا ض ي ة مفعول به منصوب و ع ل ا م ة ن ص ب الفتحه ا ل ظ ا ه ر ة على آ خ ر ه لن يدعو, يدعو يدعو يدعو فعل مضارع منصوب ب ل ا و ع ل ا م ة ن ص ب الفتحه ا ل ظ ا ه ر ة على آ خ ر ه في ح ا ل ة النصب في المعتل بالواو ا ل م ع ت ل باليا نقول ح ر ك ة ظ ا ه ر ة أ م ا ما عداها من الحالات فنقول هي ح ر ك ة م ق د ر ة إ ن كانت على ا ل ي ا فهي للثقل و إ ن كانت على ا ل أ ل ف فهي للتعالى طيب ثم قال رحمه الله باب م ع ر ف ة علامات ا ل إ ع ر ا ب للرفع أ ر ب ع علامات لما ذكر أ ن أ ق س ا م ا ل م ع ر ب أ ر ب ع ة وهي الرفع والنصب و ا ل خ ا ر ب و ا ل ج ز م ا ل آ ن ب د أ يفصل حايه الرفع متى تكون حايه الرفع قال رحمه الله للرفع أ ر ب ع علامات ا ل ض م ة والواو و ا ل أ ل ف والنور ف أ م ا ا ل ض م ة فتكون ع ل ا م ة للرفع في أ ر ب ع ة مواوع لا يمكن أ ن يكون مرفوعا ب ا ل ض م ة أ ي ك ل م ة أ ي ك ل م ة مرت بنا إ م ا اسم و إ م ا فعل مضارع لم أ ق ل الماضي ولا ا ل أ م ر لما ل أ ن ه مبنيان ولم أ ق ل الحرب ل أ ن ه مبني طيب لا يمكن أ ن يكون الاسم أ و الفعل المضارع مرفوعا بالضمه الا في هذه ا ل أ ح و ا ل ا ل آ ت ي ة الاسم المفرد هذا أ و ل واحد الاسم المفرد ما دل على واحده و واحده جاء زيد نتحدث عن زيد ل أ ن النحاه دائما نتحدث عن زيد وعمر زيد اذن مرفوع فاعل مرفوع زيد فاعل مرفوع و ع ل ا م ة رفعه الضمه ا ل ظ ا ه ر ة على آ خ ر وجمع سواء كان طيب جاءت هند ه ن د فاعل مرفوع و ع ل ا م ة رفعه ا ل ض م ة ا ل ظ ا ه ر ة على اخره ما الذي اختلف هنا أ ن هند ل ل و ا ح د ة و أ ن زيف للواحد وجمع التكسير جمع التكسير هو ما تكسر مفرده إ م ا ب ز ي ا د ة أ و نقصان لو قلت م ث ل ا رجل أ ر ي د أ ن أ ج م ع ه س أ ك س ر مفرده حتى أ ج م ع ه ماذا أ ق و ل رجال التكسير هنا ب ز ي ا د ة او نقصان ب ز ي ا د ة زدنا ا ل أ ل ف إ ذ ن جاء رجال رجال فاعل مرفوع و ع ل ا م ة رفع اي ا ل ض م ة ا ل ظ ا ه ر ة على آ خ ر ه طيب طيب جاء مصطفى لا،, لا تستعجل بارك الله فيك إ ن كنت درست من قول ف ا ل إ خ و ا ن يحتاجون إ ل ى تؤدى وتريث مصطفى فاعل مرفوع و ع ل ا م ة رفعه ا ل ض م ة ا ل م ق د ر ة فحكمه كحكم رجل اللهم إ ل ا أ ن جاء رجل مرفوع ب ا ل ض م ة ا ل ظ ا ه ر مصطفى م ق د ر واضح طيب جاء رجال جمع تكسير طيب حطمنا المفرد ب ز ي ا د ة يمكن أ ن نحطم المفرد ونكسره بنقصان اعرابي أ ع ر ا ب هؤلاء أ ع ر ا ب أ ع ر ا ب خبر م ر ف و ع و ع ل ا م ة رفعه ا ل ض م ة ا ل ظ ا ه ر ة على آ خ ر ه حطمنا المفرد كيف حطمنا أ ز ل ن ا منه الياء فالتكسير أ ن ن ك س ر المفرد إ م ا ب ز ي ا د ة و إ م ا ب ن ق ص طيب وجمع المؤنث السالم جمع المؤنث السالم ع ل ا م ة جمع المؤنث السالم ان نزيد فيه الفا و تاء جاء جاءت هند جميل هند كما قلنا مفرد ولا جمع مفرد هند فاعل مرفوع علامه رفع ا ل ض م ة ا ل ظ ا ه ر ة على آ خ ر ه إ ذ ا أ ر د ن ا أ ن نجمع وجمع ت أ ن ي ث سالم ماذا نصنع نزيد أ ل ف ا وتا ء جمع المؤنث السالم يرفع ب ا ل ض م ة جاءت هندات اذن فاعل ما هو ع ل ا م ت رفع ا ل ض م ة جميل جاءت هندات لماذا سمي جمع مؤنث سالم ل أ ن مفرده سلمه هند ماذا ص ن ع ن ا بها لم نصنع بها ش ي ئ أ اضفنا ا ل أ ل ف و ا حتى والفعل المضارع الذي لم يتصل باخره خ ر ه شيء ل ل المضارع الذي لم يتصل ف ع ب شيء يذهب ما الذي أ د ر ا ن ا انه فعل مضارع、ها. لا ما الذي أ د ر ا ن ا لماذا لم نقول ماض ي قد ي أ ت ي انسان يقول نعم ف ل انا أ ق و ل هذا ماض كيف العلامات لو أ د خ ل ن ا عليه ع ل ا م ة مما مضى من علامات الفعل المضارع قبلها مثل سوف يذهب س ي د ه ب قد يذهب جميل يذهب فعل مضارع مرفوع و ع ل ا م ة رفعه ا ل ض م ا ل ظ ا ه ر على آ خ ر ه ا طيب يسعى محمد مرفوع نعم فعل مضارع مرفوع على مترفعه ا ل ض م المقدره منع من ظهورها التعثر、طيب. انتبه قال الفعل المضارع الذي لم يتصل ب آ خ ر ه شيء ف إ ن اتصل ب آ خ ر ه شيء و س ي أ ت ي معنا يكون له حكم آ خ ر انتبهوا واضح طيب س أ ذ ك ر ك م بها إ ذ ا اذا لم يتصل باخره شيء فهو مرفوع بالظم طيب و أ م ا الواو ذكر الواو بعد ا ل ظ م ة ل أ ن ا ل ظ م ة إ ذ ا أ ش ب ع ت ه ا تولد منها واو واما الواو فتكون علامه للرفع في موضعين في جمع المذكر السالم وفي الاسماء الخمسه في جمع المذكر السالم جاء زيد ماذا قلنا في زيد فاعل مرفوع و ع ل ا م ة رفع ي ا ل ض م ة ا ل ظ ا ه ر ة على آ خ ر ه جميل هذا المفرد إ ذ ا أ ر د ن ا أ ن نجمعه إ م ا بزياده ب ا ل ن س ب ة للموضع هذا ب ز ي ا د ة واو ونون ب ز ي ا د ة واو ونون في حاله الرافع ب ز ي ا د ة واو ونون جاء زيدون سلم مفرده جاء المسلم ماذا نقول جاء المسلمون إ ذ ن المسلمون فاعل مرفوع و ع ل ا م ة رفعه الواو لما ل أ ن ه جاء مذكر س ا ل م وفي ا ل أ س م ا ء ا ل خ م س ة وفي ا ل أ س م ا ء ا ل خ م س ة ما هي ا ل أ س م ا ء ا ل خ م س ة قال وهي أ ب و ك و أ خ و ك وحموك وفوك وذو مال أ ب و ك أ خ و ك حموك فوك ذو ماء ا ل أ س م ا ء ا ل خ م س ة ترفع وعلامه رفعها الواو لكن لا بد في هذه ا ل أ س م ا ء ا ل خ م س ة أ ن تكون على مثل هذه ا ل ص و ر ة أ ب و ك أ خ و ك جاء أ ب و ك قام أ خ و ك ذهب ح م و ك انفتح ف و ك جاء ذو مال لا بد أ ن تكون على هذه ا ل ه ي ئ ة فان تغيرت ف ي ك لها حكم آ خ ر لو نظرنا إ ل ي ه ا أ ب و ك مفرد ولا مثنى ولا جمع مفرد مفرج. ابوك م ك ب ر و ل ا م صغر هل قلت جا ء أ ب ي ك مكابه ابوك هل قلت جا ء أ ب و لم اقل ذ ن م ض ا ف ة إ م ا إ ل ى ضمير أ و إ ل ى اسم ظاهر مثل تقول جاء أ ب و زيد يستوي ا ل أ م ر ا ء لكن لو أ ض ف ت ه إ ل ى ياء المتكلم خرجنا من هذا الحكم جاء أ ب ي أ ب ي ليس مرفوعا بالواو إ ذ ا لابد أ ن تكون مفرده و أ ن تكون م ك ب ر ة و أ ن تكون م ض ا ف ة ويشترط أ ن لا تضاف الى ياء المتكلم ط ي ب أ ب و ك فاعل مرفوع جاء أ ب و ك أ ب و ك فاعل مرفوع و ع ل ا م ة رفعه الواو لانه من ا ل أ س م ا ء الخمسه وهو مضاف والكاف مضاف إ ل ي ه و ي س ت ل ح ك م على ما سبق و ي س الحكم على ما س ي أ ت ي قام أ خ و ك ذهب حموك انفتح أ ب و ك جاء ذو مالم طيب كيف س ي أ ما ت ي معنى الظمائر لا نستعجل واضح يا اخوان لو قلت جاء أ خ و ا ك معنى في هذا الحكم لا ل أ ن ه ا مثنى جاء آ ب ا ؤ ك أ و جاء آ ب ا ء معنى في هذا الحكم ليس معنى ويس الحكم على ما س ي ا ت واضح جاء اخيك لا تصلح معنا هنا جميل جاء أ خ ي لا تصلح معنا هنا في هذا ا ل ح ق م طيب جاء أ ب ن جاء أ خ ن جاء, جاء حم ن يصلح معناه لم ا لا يصلح ل أ ن ه ا غير م ظ ا ه م تاسف هذه الشروط لا بد أ ن تكون م و ج و د ة هنا طيب, طيب. لكن هنا انفتح ف و ك ف و ك لها أ م ر آ خ ر غير ما سبق أن من شروط أ ن تكون خ ا ل ي ة من ا ل م ي ن لو قلت انفتح فمك خرجت من هذا الحكم لا بد أ ن تخلو من ا ل م ي ن حتى ترفع بالواو ذو نفس ما س ب ب نفس الشروط ا ل س ا ب ق ة لكن لها شرط آ خ ر ميزها مثل انفتح اخوك أ ن تكون ذو بمعنى صاحب بمعنى لو حذفت ذو ووضعت صاحب لاستقام الكلام جاء ذو مال يمكن أ ن تقول جاء صاحب مال اذا جاءت ذو على غير معنى صاحب فلا تدخل معنا وهناك ذو تسمى ذو ا ل ط ا ئ ي ة بمعنى الذي جاء ذو ق ا م ج اريد ء ذو قام أ ن ن ح ذ ف ذو واضع صاحب جاء صاحب ق ا م يصح لا يصح إ ذ ن ذو هنا المعنى الذي جاء ذو ق ا م يعني جاء الذي قام يعني إ ذ ا كانت بمعنى صاحب فهي معنى إذا كانت ك ل م ة صاحب لا يصلح أ ن تحل محلها نقول هي بمعنى الذي بمعنى الذي وتكون م ب ن ي ة دائما إ ذ ا كان ذو بمعنى غير صاحب بمعنى الذي تكون م ب ن ي ة ل أ ن ا ل أ س م ا ء ا ل م و ص و ل ة كلها م ب ن ي ة كما سياتي معنا إ ن شاء الله و ض ح يا اخوان مازالت العقول ح ا ض ر ة النحو سهل ما هو صعب طيب و أ م ا ا ل أ ل ف فتكون ع ل ا م ة للرفع في ت ث ن ي ة ا ل أ س م ا ء خ ا ص ة في ت ث ن ي ة ا ل أ س م ا ء خ ا ص ة ا ل ت ث ن ي ة ما دل على اثنين ب ز ي ا د ة أ غ ن ت عن متعاطفين متماثلين ما دل على اثنين أ غ ن ت ما دل على اثنين ب ز ي ا د ة أ غ ن ت عن متعاطفين متماثلين ا ل ز ي ا د ة هنا هي ا ل أ ل ف والنون جاء زيد مفرد نريد أ ن نثنيه حتى يكون مرفوعا بالالف جاء زيداني نون المثنى م ق ص و ر ة جاء زيداني زيدان فاعل مرفوع و ع ل ا م ة رفعه الالف ل أ ن ه مثنى لماذا أ و كيف نعرب النون هنا قال النوحاه النون هنا نعربها عوض عن التنوين في الاسم المفرد يعني لما راح التنوين من الاسم المفرد بسبب ا ل ت ث ن ي ة فلا يبخس حق المثنى أ ت ي بالنون تطيبا لخاطره ها فنقول النون عوض عن التنوين في الاسم المفرد ل أ ن ن لا يمكن أ ن ننون المثلث جميل طيب يقول دل على اثنين ب ز ي ا د ة ما هي ز ي ا د ة هنا ا ل أ ل ف والنون أ غ ل ت عن متعاطفين متماثلين بدل ما أ ق و ل جاء زيد وزيد ل أ ن زيد م ع ط ف على زيد بدل ما أقول جاء زيد بدل أقول ما جاء و زيد ن أ ت ي ب ا ل أ ل ف والنور فتغني جاء س ي د ا ن ي وقال في ت ث ن ي ة ا ل أ س م ا ء خ ا ص ة ل أ ن ه سيكون هناك حديث عن الفعل المضارع طيب لو قال قائل هناك بعض ا ل أ ش ي ا ء أ ع ر ب ت مثنى ولا تنطبق على هذه ا ل ق ا ع د ة أ ص ل المثنى مفرد ب ز ي ا د ة أ ل ف ون طيب جاء إ ث ن ا ن نريد إ ث ن ا ن ن ر ج ح إ ل ى مفرد ا ث ما يمكن إ ذ ن ما فيها مفرد فما جاء إ ع ر ا ب ه إ ع ر ا ب المثنى واختلت ا ل ش ر ط فيه فنقول ملحق بالمثنى إ ث ن ا ن فاعل مرفوع و ع ل ا م ة رفعه ا ل أ ل ف ل أ ن ه ملحق بينما قلنا جاء زيدان ي م ر ف و ع و ع ل ا م ة رفع ا ل أ ل ف ل أ ن ه مثنى جاءت اثنتان مثنى أ م ملحق ملحق جميل الرجلان ها مبتدا مرفوع ع ل ا م ة رفعه ا ل أ ل ف ل أ ن ه مثنى الرجلان جاء كلاهما ها كلاهما تعرب اعراب المثنى كلاهما فعل مرفوع ع ل ا م ة رفعه ا ل أ ل ف ل أ ن ه ملحق معي ل أ ن ه ملحق بالمثنى وهو مضاف وهما أ و الضمير مضاف إ ل ي ه طيب جاءت كلتاهما نفس ه الحكم لكن كلا ب ص ي غ ة المذكى وكلتاهما ب ص ي غ ة لازم أ ن تكون كلا وكلتا مضافه إ ل ى ماذا إ ل ى ضمير كلتاهما كلاهما لو قلت جاء كلا الرجلين هي مضافه مضافه الى ضمير أ و اسم اسم اذن ما ت ع ر ب هنا م ر ف و ع ة بالالف كلا فاعل مرفوع و ع ل ا م ة رفعه ا ل ض م ة ا ل م ق د ر ة ها منع من ظهورها ت أ ذ ى إ ذ ا كلا وكلتا إ ذ ا أ ر د ت أ ن تعريبهم اعراب المثنى لا بد أ ن تضاف إ إلى... ل ى ضمير و أ م ا النون فتكون ع ل ا م ة للرفع في الفعل المضارع إ ذ ا اتصل به ضمير ت ث ن ي ة أ و ضمير جمع أ و ضمير ا ل م ؤ ن ث ة ا ل م خ ا ط ب ة واضح قلنا و أ م ا ا ل ض م ة مع المثل من معه المثل ف أ م ا ا ل ض م ة فتكون ع ل ا م ة للرفع في أ ر ب ع ة مواضع قلنا الرابع والفعل المضارع الذي لم يتصل باخره شيء مثل يدعو أ و يذهب م ر ه و ب ع ل ا م ة رفعه ا ل ض م ة لما لانه لم يتصل باخر ه شيء لكن هنا الفعل المضارع اتصل باخره شيء اما ضمير تثنيه واما ضمير جمع واما ضمير المؤنثه المخاطبه هذه ما تسمى بالافعال الخمسه يذهب تذهب قال إ ذ ا اتصل به ضمير ت ث ن ي ة يذهب أ ر ي د أ ن أ ض ع الف ا ل ت ث ن ي ة يذهبان تذهب تذهبان طيب أ و ضمير جمع يذهب, يذهب. آه. آه. يذهبون تذهب تذهبون أ و ضمير ا ل م ؤ ن ث ا ل م خ ا ط ب ة تذهب تذهبين هذه ا ل أ ف ع ا ل ا ل خ م س ة أ ص ل ه ا الفعل المضارع الفعل المضارع الذي لم يتصل ب آ خ ر شيء قلنا مثل يذهب يرفع بالضمه إ ذ ا اتصل به ضمير تثني أ و ضمير جمع أ و ا ل م ؤ ن ث ا ل م خ ا ط ب ة يا ا ل م ؤ ن ث ا ل م خ ا ط ب ة هنا يختلف الحال يذهبان فعل مضارع مرهو وعلامه ر ف و ع ة ل ا رفعه ثبوت النون يذهبون تذهبون تذهبين نفس ا ل ش ك م إ ذ ا لم يتصل باخر شيء يرفع بالضمه اذا اتصل به ضمير تثني أ و ضمير جمع أ و ضمير مؤنثه ا ل م خ ا ط ب ة يرفع الفعل المضارع بثبوت النور وخذها ق ا ع د ة هذه س م ى ألف ا ل ت ث ن ي ة الواو هنا يذهبون واو الجمع الياء هنا ياء ا ل م خ ا ط ب ة أ ل ف ا ل ت ث ن ي ة انتبه أ ل ف ا ل ت ث ن ي ة في ا ل أ ف ع ا ل ا ل خ م س ة قلت في ا ل أ ف ع ا ل ما ي في ا ل أ س م ا ء أ ل ف ا ل ت ث ن ي ة في ا ل أ ف ع ا ل ا ل خ م س ة وواو ا ل ج م ا ع ة في ا ل أ ف ع ا ل ا ل خ م س ة و ي ا ل م خ ا ط ب ه في ا ل أ ف ع ا ل الخمسه تعرب دائما فاعل المرفوع ضمير مبني في محل رفع فاعل يذهبان ف ع ل مضارع مرفوع علامه رفعه ثبوت النون والف ا ل ت ث ن ي ة ضمير مبني في محل رفع فاعل يذهبون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون وواو الجمع ضمير مبني في محرفه فاعل تذهبين فعل مضارع مرفوع بثبوت النون و ي ا ل م خ ا ط ب ة في ضمير مبني في محرفه فاعل ما ي أ ث ن ي شخص فيقول هذان رجلان ويقول رجلان أ ن ا ل أ ل ف ا ل ت ث ن ي ة فيه فاعل قلت لكم ا ل ف ا ل ت ث ن ي ه في ماذا في ا ل أ ف ع ا ل ا ل خ م س ة طيب وين نصب خمس علامات في الدرس القادم إ ن شاء الله تعالى و إ ذ ا ضبطت هذه ا ل أ ش ي ا ء أ ن ا أ ن ص ح من حضر أ ن يراجع هذا الدرس ل أ ن ه إ ن راجعه وضبطه ب إ ذ ن الله تعالى ما ي أ ت ي سهل جدا وفق وسلم الله الجميع لما يحبه الله صلى الله يحبه نبينا على